يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِثِيرِ مَا هُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاطِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ لطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذَوَاتِ أَسْنَانٍ تَفِي أَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِي جِمَاعَةٍ تَجْرِيًا تَفِي أَيَّ آلَاءِ ربكما إِنَّ مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ بِهِ أَيْنَ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فرش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 فَذ أي آلَ إ رَغّكُ مااتُ كَذذبَال كأَنَّهَُّ لياافوتُ وَمَررجان فَذ أيأَن إ رَبّكُماتاتُ كَذّبَان هل جَذَاءُإِحسان إلا الإحسان فَذِي أَأَلَ إِرَبِّكُ ما تُ كَّبًا وَمِذُونهِ مجََّةَ فَمِأَأَلَ إ رَِّكُ م فبأي آلاء ربكما تكذبان في جماع عينان نضّاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان